14. 15. 16. 17. عَنكُمْ وَلَا 20. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27.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 A لله a szövegben a szövegben a szövegben a szövegben a szövegben a szövegben a szövegben a szövegben a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 Lilladina, أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ 100 إِنَّمَا 100 الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِدْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ 100 100 100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 كَمِيتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بالصدق إذ جاء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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ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 في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Inna الله يغفر الذنوب جميعا jamiya, innahu الغفور al-ghafur ar ربكم Wa له ila Rabbi wa aslimu leh, wa aslimu leh وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ غَؤْتَةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ غَؤْتَةٌ "An teqoul nafsiy ya hasreta, an teqoul nafsiy ya hasreta, ala ma la min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 8. وينجj الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون كُلِّ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل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 Indonesia Ilyim 113 124 124 doon esis 135 126 الكتاب، 136 137 148 149 157 159 ę 158 وهم لا يظلمون ووُفِّيَت كل نفس ما عملت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيقَّلَ كَفَرُوا كفَرُوا إلَى جَهَنمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِن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 نَمَا خَالِدِينَ فِيهَا فَبِأَسَمَتْ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ وَسِيَقَ الَّذِينَ إِذَا وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبة فادخلوها خالدين وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوا خالدين وقال الحمد لله الذي صدق وعده الذي صدق وعده وامرثنا الارض نتذوق من الجنه حيث ثاني عم اجو العاملين اللهم وترى الملائكه تحاف من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله